أفت مارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى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 تلك إذاً قسمة ضيزة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى وَكَمْ مِنْ لكن في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى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 119. وأن لا تزر وازرة وزر أخرى 110. ليس للإنسان إلا ما سعى 111. سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى 114. وأنه هو أضحك وأبكى 115. وأنه هو أمات وأحيا 116. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى 124. وأن عليه النشأة الأخرى 125. وأنه هو أغنى وأقنى 126. وأنه هو رب الشعرى 127. وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى 118. فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير